وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعه وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار <تصفيق> كنا إفوان وإيران في سياق قوله سبحانه اكتبعوا ما كنزل لديكم ربكم ولا تتبعوا من زينه اولياءكم قليلا وقالوا حتى الان ولن من خير اهلكناها وجاءها بحثنا بياتا او من خائب فما كان دعواه ان جاءهم بحثنا الا ان قاموا بنا في مخرجهم قلنا الذين قيل الىهم الحياة ولا نعلم من يغير العالم قل نقصنا ينقل وما ذلك الا راغبين الى عالم الوزن والعدل الحق قلنا موازينه العالم الذي انتظرون فيه كما كان معايا تقام في فيه ولكما في ولا ناكس من قرب وكنت في التوافير وكما في <تصفيق> نعم سبق أن قال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإسلام من صاد كتاب أنزل إليه كتاب عظيم كتاب مقدس جميل هذا التنكير للتعظيم كتاب منزل إليه فلا يكون في صدرك حرج منه فهذا الكتاب منزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا للإيمان به ليوم به سيدنا رسول الله وليتبعه ثم ليبلغه وكان في الحقيقه هذا الامر النبي عليه الصلاه والسلام كان كافيا ليشمل الامه ولكن الحق سبحانه وتعالى اراد ان ياتي بنص خاص وامر خاص لهذه الأمة فقال سبحانه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء اعتبروا هذا الأمر انزلنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشمل من كان حاضرا في ذلك الزمان والأمر ما زال قائمًا حتى الآن فهو بديمومة هذا الأمر يوجه لكل أمة حتى ضخمة ساعة النباء العلوي جاء ليربط هؤلاء الناس بربهم ليخرجهم وينتشلهم من تلك الظلمات الجاهليه الى الحياه الايمانيه ليغير العالم لينقل البشريه من ذلك العالم الضار الى عالم النور العالم الذي كانت تقام فيه الحياه الجاهليه وتقام فيه سلطه الظلم وسلطه البغي اراد ان يقيم عالما تقام فيه سلطه الله وسلطه الطواغيت كلها تسقط اراد ان يقيم عالما تقام فيه قاعده لا اله الا الله محمد رسول الله فلا امر الا امره ولا نهي الا نهيه ولا شرع الا شرعه ولا حلال ولا حرام الا ما احله حرمه ولا من اجا الا من هاجه. كما ان العالم العلوي فيه الحاكميه لله فكذلك في هذه الكره الارضيه على هذا الكون ينبغي ويجب ان تقام الحاكميه لمن بالله وتعالى ليقام من اجل الله لان الكون كونه، والارض ارضه والمملكه ملكه فهذا الدين جاء ليش لتطهير الارض من الوثنيه من الاصنام من الماسونيه من اليهوديه من الصليبيه من الشيوعيه من العلمانية من ايج من الديكتاتوريه من الديمقراطيه لا يبقى الا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل اليكم ممن من ربكم وسنة رسول الله ما انزل الينا نمر من أولها نعم اذا سبحان الله القضية قضية الاتباع اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ممن رباكم ممن خلقكم ممن رب أجسامكم ويريد ان يربي ارواحكم وان يربي نفوسكم وان يضع لكم كتابا تربويا ويرسل لكم رسولا مربيا فالتربيه ينبغي ان تكون ممن من الله فمن تربى على منهاج غير منهاج الله فهي لا يمسك الاسلام بالصلاه فالقضيه اخواني والميزان ميزان الانصراف فالام التي تتبع شرع الله امة مسلمة امة مؤمنة امة ربانية والامة التي رفضت شرع الله وعادت شرع الله وحاربت شرع الله وتنكبت عن شرع الله هذه امة جهلية امة كافرة الامة التي فرض شرع الله وتحارب شرع الله وترد شرع الله وهي تتذلل عن شرع الله هذه امة ايه كافرة امة مشركة الله هذا اللي ما عنده فعلا. لا الحمد هو قهور بالذنوب خلاص لكن الامه التي ترفض شرع الله ومجرد شرع الله وتعادي شرع الله وتحارب اولياء الله هذه امه ايه امه ثانيه كلام واحد والدليل على هذا يقول الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أصطف الله وتنبأ ذلك بأن الذين كفروا أنكروا وجود الله لا ذلك بأن الذين كفروا أنكروا البعث النجور لا ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق لهم من ربهم اللي مصدروا من من ربهم هذا هو النساء ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملاه فاتبعوا فاتبعوا امر فرعون تركوا امر ربهم واتبعوه امر فرعون فمن اتبع هدايا القرآن من الفهم من الناس أنا قصهم مرات من القران قصهم يا إخوان الشيطان اين كان الجنة. نفع نفعه ذلك ومع من مع الملائكه في جوار جبريل او بكائه يصافحهم صباحا مشاء نفعه قال انا كنعيش مع اولياء الا ما ينفعك وشكو كلمه الله كلمه لنا بنص القران نفعه والله ما نفعه. ما شو اللي ينفعه؟ اتبعوا ما انزل إليكم الرجيكم. هذا اللي ينفع. لما جاء الأمر الرباني، أشجد قل ما أشجده. أخرج منها إنك رجيم أخرج. اه أخرج. حلاص. ليش؟ لأنه رضى أمر الله. كل من رضى أمر الله ورفض أمر الله ومن يفهم ويفرسل خلاص. اخر منها, منها فإنك عجيب وإن عليك العنسية إليك لماذا؟ لأنه قدر جاء العمر قدر إن كان وجود الله إن كان الله إن كان قدرة الله إن كان وجبه النار إن كان حساب الحقاب. لا لماذا إن كان جاء الامر فعل هذا العمر اذا هذه كانت مدرسة خديث إبليس مع آدم كانت مدرسة كانت مدرسة إيش تدرس لنا كيفية الكفر وكيفية الإيمان ما هو الإيمان وكيف يكون الإيمان وكيف يكون الكفر خلاص وإن في قصصهم لقد كان في قصصهم القصة تعبق لا نقول لا نقول فالقضية إخواني قضية السبعة فمن السبعة هدايا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 يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد قلت الله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي صاركت العمل فيها ما تبعتها فنسيتها وكذلك يوم القيامة إذن إخواني يقول سبحانه وقال ال وقال الدعفاء للذين استجبروا القادة والزعماء والكبراء والمشايخ وقال الدعفاء للذين استكبروا في النار كلهم في النار لا القادة ولا إيش ولا التابعون لهم قال الدعفاء للذين استكبروا ليش دخلنا النار إن كنا لكم فهل انتم مكفون عنا نظيما من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها نحن باطلالكم وانتم باتباعنا نحن اضلالناكم وانتم تباع شمولنا هذا بحاجه الشيطان لما يلتون خطبه في جهنم يصدر الكتف من النار ويلقيم محاضر على من على اتباع وقال الشيطان لما قل لها الأنهاج إن الله وعدكم خطرًا. إن الله وعدكم وعد الحق فصير ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ما كان بالجيوش ولا معجزات ولا, ولا السياق ولا السجن ولا إيه إلا أن دعوتكم فتبع سموني فاسمجل سمني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعم هذا اذا يقول الله عز وجل ومن اضل ممن اتبع هواه و لا ولا من نغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع اتبع هواه قران قيدي فالقضيه اخواني قضيه اتبع الرحمن اعتباع الرحمن او استباع الشيطان ممكن يدعث يقول ما تسبع ما اعتبي اعتبيوت انا يقول ان الشيطان ولا الا اعتبيع الرحمن اعتبيع هوا هواه الهوا من الشيطان أحد ولا أحد. ممكن احب الممكن اجيبها العراق والان اعتبيع غبيب سorar أحب ممكن ما فرا نعم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم الذي ينبغي اتباعه هو ما انزل من ربنا من خالقنا من رازقنا من محيينا من مميزنا إذا كلش واحد يحيي ويميت ويرزق ويمنع ويذرهم فانتهوا كيش يعلهم اذا كلش واحد خالق غير الله نسمعه ابتلاء نسمعه دينه خالق وهد من خالد الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ كيش يحد خلق شيء؟ حتى لو سنزل قالوا العبد يخلق أفعاله كانوا الضالين بهذه الكلمه العبد ما يفلق، خلق من خالد الله ماذا عبد يفلق إلا الله الله قال لك أنا خلق أفعاله الكل من اسم الله طبعا وثم خير عنه، خلقنا ايضا أيضا حيث أهدر السيار والسيار ليش ليارانا هل نتبعها من الظل عنه وتبع الشيطاء قد بمراتهم ومراتهم كله جعله تتباعي سبحانه إلا هذا اللي شأتها لا قد نتخصي تبعني في رداش باستياري انت تبعي انت تبعي باستياري نعم تسوع لي عز وجل سمعوا ما انزل اليكم ورد بكم ولا تتبعوا من دونه اولياء فالذين يتبعون الاولياء ضاقوا شافوا بنص القران ولا تتبعوا من دونه اولياء انصركم كلام الله الأولياء. لله رسول الله قولوا لله عليكم رسول الله لن يتبع رسول الله لان الله لا تتبعه وإن تطيعوا يسددون لولا أن الله أمرنا بانتباعه وعصمه ما يمكن أبداً يقول كلام يخطي فيه واللي يعمل عمل يخطي فيه وإنه حياته كلها مسدده من الله من يُسيها الرسول فقط أذنع الله لأنه يُسدد من الله لا يقول لما ما قال الله ولا يفعل ما فعل الله عزيزي ولذا باعتباره رسولا اما بان باعتباره بشرا قد يفعل اشياء خلاص لا تحسبوه بنا لن تدعوه في بشريته وانما نتدعوه في رسالته, في رسالته. ولذلك قال اطيعوا الله ما أطيع قال محمد صلى الله عليه وسلم واطيعوا الرسول اي فيما جاء به رساله قد بن عزيزم قال خليل السيجيه قال خليل السيجيه قال خليل قال وإيش الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي من لنا المسافين نحصل لنا المنهج الرباني ال الامور الأمور التشريعية التي أمر الله كيف يعبده لا مصباره بشرا لا مفهوم هذا؟ نعم كيف يأكل كيف يشرب كيف كيف كيف هذه التيفية نعم أما نام لا أما تغوت؟ لا أما نام جل لا, لا. لا. الذلذ عند عند العلماء ألفوا السنة العادية البشرية الجبلية والسنة التشريعية الرسول الفقه عند العلماء وبعض التأليف يألفون فيها هذا فرقوا بين السنة التشريعية والسنة العادية السنة البشرية أي أدمار لا تخدش ولا ولذلك نجد في القرآن دائما يقول الرسول أطيع الرسول أطيع الرسول نعم ولا تتتبعوا من دونه أولياء من دونه ودونه يدخل كل, كل ما سوى الله وكل ما سوى رسول الله إبت الله ما انكه ولا تتبعوا من دونه أولياء قد كل قائم سبحان الله ونحن أمرنا في القرآن بان نتبع سلفنا الصالح حيث قال والمهاجرون والأنصار والذين سبعوهم ولكن بيه؟ بإحسان بإحسان يعني اتبعوه بدليل اتبعوه على بصيرة كل هذه السبيلية هل عدوا إلى الله على بصيرة شو بصيرها الدليل من كتاب الله سبحانك رسول فنحن إذا دلين من هو أعرف بالوحيد وكيف نزل هذا الوحش؟ وكيف تفسير القران وكيف يعني كان لشافر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق الحياة التشريعية؟ كيف كانت؟ من الذي يعرف هذا؟ الذين عاشوا مع رسول الله من صحابة رسول الله هم أعرفوا من عن القرآن هم أعرفوا إيش بأحوال في رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في صيامه ولذلك نقلوا, نقلوا لنا الصورة الحية والحياتيه لرسول الله عز وجل عليه نراه ونعيش معها لذلك قال تبيعه. هم الذين قالوا فيه موشي على كيف انتم تفسر القران على كيف وتفسر صفات الله على كيف وتفسر صلى على كيف هذا المصطلح هذا الخوف كل واحد يذهب لا كيف طبق اصعب رسول الله كيف كيف يفعلون كذا لا, لا. اذا هذا اتباع وشن اعمال هذا تقليد لان عندنا العلماء ثلاثه مرافين عندنا التقليد وعندنا الاتباع وعندنا الاجتهاد التقليد هو أن تتبع واحد بدون دنيا. ولذلك سمي التقليد من القلادة كأنه عمل لك الشرط بعون قد ومتقر شدعينه الله تجعني في الجوب وانه شدعينه وانه يقود يقود لك اللي ببقى يقود لك اللي بحق وانه يقود لك اللي شوف وانه يقود لك الحوظة وانه يقود لك لنذير وانه لك لأيك رجح معجر حولي لا الله شاب رجح لا بحويلة واعطيك فكر واعطيك الانباسة واعطيك اللسان واعطيك كل شيء ليش؟ باش تفهم كتاب الله باش تفهم كتاب الله باش يصدروا في آية الله لم تصدر فقد تستمعوا فالتقليد حرام لا يجوز. العالم اذا اردت ان تسأله عن حكم الله في المسألة وما الدليل فيه نعم اما اتباع هو هكذا سؤله سأل عن حكم يبينك الدليل هذا شيء اسمه هذا تقليد؟ لا اتباع فالله امر بالاتباع فساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عن ماذا عن الحكم والدليل لان تبعوا ما انزل اليكم من ربكم نعم وعندنا الاجتهاد هذا هو التقليد ثم الاتباع بالدليل لكل واحد ولكن بالدليل وانتباع قول غير من غير دليل هذا سممم التقليد وثم قلش ديها في جهة جنوة هو تنزل مسألة لاحق وما فيقوم العلماء ويشوفوا الأشباه والنضائر وكذا إلى خلوين حقونا حق بعض الحشيش مثلا الحشيش ما كان في عدى رسول الله يصلى الله العلماء قاموا وشوفوا مدروا قالوا الحشيش هيه سبحان الله يقيب العقل هيه سبحان الله عن القمر إذن ولا لا ولا لأ تخبر الغب تخبر الغب فالوش شاهدات يعني يصلط ماج من النصوص الشرعية ومن الأحكام ومن الأحكام والنض من النظائر التي ورد التشريع فيها فيلحق هذا بهذا يخرج هذه العلة الموجودة هذا تنسجم على هذا الفرع فعليه يلحق عقوبه بحكمه خلاص حسناً هل تميناس وهذه الأشياء التي استجدت الآن العلماء صمدوا الأحكام ووصلنا التشريع سبحان الله التشريع الإسلامي جاء شاملًا عاماً يشمل كل زمان وكل مكان وكل ما يستجد من الأحداث كيف بغا تكون؟ لابد حقاً الله يبقى تتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما يتبع لا ودي ولا غيش أشتبع قال الله قال رسول الله هو العلم أما, ساحة ساحة. أما غيره فهو سوس الشياطين فهو ضلال نعم اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي أنا اعتبار رسول الله صلى الله عزيزي. ما يجوز لي أن أتبع أشف هواي لا أنا أتبع ما يوحى إلي من ربي ثم قال الله له أنا اخبار رسول الله ثم له واتبع اتبع ما يوحى إليك من ربنا سبعا تلالا إذن الوحي الذي اتبع ما أُزِل إلينا من ربنا هو الذي يجبه الى السبع أما غيره بلاه ما يتأشى ولذلك الأئمة المهتدون مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام بحميد كل الأئمة قالوا انظروا في كلامنا كما وافق الكتاب والسنة فعملوا به وإلا اضربوه الحائق اضربوه الحائق ويقول لمن مالك رحمه الله كل كلام فيه ها فيه المنزل يصيبه فيه مخطط ما يكا. كل واحد واحد يصيب ويخطئ إلا كلام صاحب هذا القبر فيما يشير رسول الله ويشير لقبر رسول الله إلا صاحب هذا القبر هذا ما يخطئ. ليه؟ لأنه مسدد من الله موفق من الله نهدي من الله الله يقول له إذا تتبع يعني تتخلي. تخلي اللي هو ها اللي يتخلي الله تسمعه واسمع واحد سبحان الله قد يفضل وقد يصيب قد يكركب فيه شو عمره يقول له واحد يعمل كله تفضعه ونطيك ويجرب وش يقل لك لي ليه مش ما أدرك لي عبدين وش يعمل لي ما أدرك <تصفيق> ما أدرك ما أدرك تتشتر غير خلاص انتبع ما آتاكمه شووخكم أوليائكم ما آتاكمه الرسول كنوا هو سيدنا محمد الله. ما أذلتم الرسول فخذوه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ها ثم وللأم هم المشاهدون. هم الامه والشهيد الأمة الجماع. الأمر منكم. فإن أذلتم في شيء فرضوه. ها اجتهاد. هل هل أقيام؟ الأول كتاب، وثم السنة، وثم الاجماع وثم القيام ها. فإن أذلتم في شيء فرضوه. ردوه كذا السجدة ردوه ردوه كذا مش النبوة ما يشبهه من أشبهه المظاهر والحكم إذا هذه مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس والمصادر الأخرى اختلفوا فيها العلماء يعني شرط من قبلنا وثم قول الصحابي وثم يعني الصحاب وثم الاستحسان وإلى غير ذلك من من من المصادر التشريع اختلفوا فيها العلماء وذهبوا عليها وكلها في الحقيقه رجع إلى هنا. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قال سبحانه قليلا ما تذكرون انتم كثيرا ما تنامون كثيرا ما تغفون انتم كثيرا ما تفتنون انتم تطموسون اتذكرون دينكم والتنبه ليكم قليل شكون اللي كيتنبه شكون اللي كيستيقظ شكون كي وتوعظ آيات الله ان هو هم المؤمنون والمؤمنون قله فاتسخطر المصايره كلها يخذوها ويخذوها الشيطان ولقد ضلل منكم جئنا انت كثير خلص كثير ضل ولقد صدق عليه ابليس ضلل انه قالوا هو انه اجمعين اصدق الضلال الكذب الكذب الضلال اصدق الضلال قالوا هو انهم اجمعين قالوا الله ولك قد عليم وامليس ظنه 70 كله طلعوا حنا طريقك لنا وان شوفي اكثر من في الارض وما اثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون سبحان الله ان في ذلك لا وما كان اكثرهم امنين ولو أن الآيال جاءت هدايتهم جاءت تذكية نفوتهم جاءت تطهيرهم جاءت إسعابهم بإكمالهم وما للك رفضوها رفضوها ليه الشهوات الملاهي الشيطان اللعين إذن قال قليل ما تذكروا قليل فيكم اللي كي تذكرون أما الغالب خاف من الساعة أشه الصوت بلول. الشهوات والملذات الابداس ايش هو الوظائف وقصوا الال ال ال البث ورادو تلفزيونات ومسلسلات وليل ويا عين ووخدنا المخ وشخ ووسبحنا بقل مازل صغارين ومازل احنا مازل احنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <المصرر فرافة أجلية. تصفيق> ما في الدور الأول واحد نسني شيب وكذا إلى فيه واحد لحد والله وحلي مش من مش المرتفعين ها يوزننا بعد الخبر ما في ما <تصفيق> في أغشيوه أشويه حط خشب نحط خشب ونحلي خربو في أغشيوه وشمس يخليني منك خليل الشيوط هشكو الكثرة لا ود عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين ستين جميع مستويات ولا أقلال نعم ما سيجيه في العقود الأولى ما تقول بك جبرين ما تخطرش الصغيرين هذا هو أدى فنية الملك الموت تخزن سيجيه الصغيرين اللي سيفط الرسالة دي سيجيبها يجيبها لجيبها يجيبها لجيبها قال قابل اللي قارباتين أجاب لها جيب قارباتين niet. Lieg je? Want in de is het niet omgeven worden met Je het niet. Je hebt het niet. Je hebt het niet. Je hebt het niet. Je hebt het niet. Je hebt het niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. وثم من قرية الأجل سبحان الله الله في الأول في أول سوره أول قال أشقال كتاب انزلناه إليك يا نبينا كتاب انزلناه إليك فلا صلاب في صدرك حرج منه ليش؟ لتنذر به وذكره قليلا ما تنذكره لأنه ننزل لغايتين ثلاثين للذكرى زيز. الثانية للإنراب فالذكرى قال قليل قليل قليل نادر هلك الزكرة قليل ما تذكر القرآن جاء للذكرى فش في يقضى و يبهنى فش من كوش غفلي وكل ما سوى المصدر فالقرآن ينادي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا بني آدم ينادر هلك الزكرة مشاهدة وقال إنذار من جبنة انذار الرسول صلى الله عليه وسلم أمير بان يعين هذا الانذار هو الانذار اشقاط والانذار كما قلنا هو الإعلام بمخوف هو الانذار بالأمر الضار والأمر الذي لا الانسان اش قال من الانذار قال هو من قريه نحن الاثنانة أمر نبيل اذا إذا ما سبعناش رهتم وكم وكم كثير والكثير وكثير من المدن وكثير من القرى صمرت وأبيضت وثياتهم الخواعي وجعلنا عليه اليهزة في لها ليه؟ لأنهم متبعه. هذا هو الانذر في وهذا الانذار الله سبحانه وتعالى كأنه يدير أعناقنا إلى الوراء لكي نرى مصارع الغابرين كيف تمرهم كيف اهلكهم ابدو وكانوا امه وكانوا اصحاب قوه ونحن لابس القوه لما صافي نحن كلهم قمر قد كانوا اشد منكم قوه والله كانوا اقوى منهم القران خالي كان اولئك اقوى لم نحيي الفكر ولم نحييي من الدين ولم نعتبر حرفي كانوا اقوى يكفي ان كل حدود يحاول ولا ولقد يخير هذا هو في فاتسوره وهذا الانظار الله سبحانه وتعالى كانه يدير اعناقنا الى الوراء لكي نرى مصارع الغابرين كيف تمرهم وكيف اهلكهم اغدوا وكانوا امم وكانوا اصحاب حضارات واصحاب قوة واحنا لبسنا القوة للأشرافين نحن كل لهم كما قد كانوا أشد منكم قوة والله كانوا اقوى منكم القرآن خالي كان أولئك اقوى لم نحي الفكر ولم نحي المجدين ولم نعكد الحرفة كانوا أكوة يكفين كل يحكين الحرفة واحد أو لقد يفين الله يحكي أنهم كانوا يعملون قصور داخل الصخور هل نحن هذا بقوة قصر داخل سخرة قصر هل ورحثون من الجبال بيوتاً وخفون نعم ما سيستلتها بلا لا فرهين فخرة قصر فخرة قصور صفر سباكي فخرة هل يعني وصلنا عنه؟ مصنع. هادي مجيه مجيه وخير الان نيبه يغيبه اذا ما الحضارات القديمة مش المصر بس شوف الاهرار الصخرة قد كله من حوزر وعالية ثلثة مئة ربع... خمس متر عالية من باش نزلوها وكيف نحكسوها كيف عزلوها يجيب البوجي ديني يمكن مضغي يكون بابا في البوجي. جيب امريكا كوشني ديش هذ شنو هذا العيب شال العرب في مثل ولذلك يقطع العلماء على انهم كانوا عندهم كهرباء وعندهم قوة ما وصلتها الحضارة الان ابدا وتدقى الله كان اشد من القوه وغاك الله يجيبهم وما كان الله بيجيب شيء سنوات ولا لحظه غلب الله وجل في الوقت الذي اراد تدميرهم حين كذبوا رسولهم كان صفر فيقول قوة كم او كم موحة شراعي 20 دخلات كتير من القرى والقرى فورة القرية المدن الكبيرة بضخمة مثل الضار البيضاء اللي تحمل مستشار مليون عشرين مليون سنة يدم رخوة بحخارة احنا سمعنا من رخرة الان في تركيا شحال مشاد غادة يومين مستشار ألي ولا خمسة شاهد لحظة ما حال مصر هذه واحد ثلاث سنوات حال عشرين ألف ما حال في تنزل سنزل سنزل إيران تقريباً ستين ألف ولا شابين ما حال شابين لا إله الله قوة كم من قرية أهل هالرياح نعمة اللي صلى الله عليه تعالى فيه في امريكا شحال في بوزان والامطار شحال هاي الامطار خمسمائة ميل مليمتر خمسمائة مليمتر إذا جزر مائة مليمتر تجتاح شحال صل الله على الامطار خمسمائة خمس مئة مربع خمسمائة مليمتر بينزله ويش لينجافينزل ضارع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 نعم غفله وهم في غفله وما هم مرضى ما شعروا هكذا شعر. فقال في الايه الاخرى اتى من اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا ليلا وهم نائمون او من اهل القرى وشعروا بالامان شيء صلى الله عليه وسلم قالوا ما شئتم اذنوا خمروا خمروا أو عري وكذا إلى آخره وسني ولوط ومن اللي جدتهم طب يعني في براءة عملوا ما جدتهم وش عنا كذا أفاء من أهل القرى أنتم الأمان من ربي في كتاب أفاء من أهل القرى أن يأتيهم فأسون أبياتهم أم من الماء شيء بيدهم يامون أو من أهل القرى أن يأتيهم فأسون ضحاهم من العبد أفاء مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. انا فلا يمنو ما الله يعني أولئك الذين يتغلغلون في الفسق والفجور وما يبالون هذا هدو هدو هدو حاضر. حاضر. هذا هذا وشرب حظا خاسرون خاسرون حتى امناء الذين مكروا السيئات الزنا واللواط والسخط والتبرج والاختلاط والريا والقمار وكل شر والطلاء وعر وش خلاص وسلسلات وكذا هلا يقول أب أمي الذين مكروا السيئات مكروا المكرات السيئات تحض الله حسن جد السيئات قالوا الملجش مكروا السيئات أب أمي عندهم أن يخسف الله بهم الأرض الزاد أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشربون غضب او يأخذهم في تقلبهم هاي سوق وفراض الله سوق مرال وطلايه او قاعدين بعضه او ياخذهم من علم او ياخذهم في تقلبهم في تقلبهم كسوق وسجوق فمن او يأخذهم على تخوف هل هذول قالوا رحمجد له جمش ها زوبعنا جم فكانوا كلهم على تخوف هوب وفي السوق ولا على تخوف انر وبك لراؤ رب الرحيم بذكر دين الانسان وانا سماع وجهنا هنا يخبرنا على ان امم سابقه دمرها اخذا ليه لان خالف كتاب ربنا وحرمت شريعه خالقها وتنكذت عن اتباع دعوه رسولها كذ وتم من قريه أهلكنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك الساكينهم لم تسكمل بعدها قليلا وقلنا محوالكين كيف عملكم فرعون؟ أخرجناهم من جنات ها وعيون وزروع ومقام كريم قارت قصور ودور وعمارات ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها خوما آخرين فما أبدت عليهم السماء وفن الكأس والأرض الكأس واحد على بكرة الكأس والارض على المؤمنين على الصالحين على الأولياء على الصائمين ها القائمين الرائعين السائدين هل يمت في السماء والأرض أم على المجرمين أيضا؟ فرب العزة يقول وتم قصنا من قرية إنسان الضالبة تم قصنا وأهلنا هذه قصنا بالصاب من الهلاك أهلنا يقص ما فيموت إبره وتوبيا لا هذا قصة وكم قصبنا وأهلنا ودمرنا من قرية كانت ضالما وأنشأنا بعدها قوما آخر يقتل الله وهي مستقيمة لا وهي ضالمة فهي خاوية على عروشها وبيروم عظلة وقصر مرجي خا كل شيء الشوارع ولا قل قل المدينه انذا طب ما شيء تنطق تخيل والله ما استطيع طلع لي جد احكي لنا واقع يعني اياك اياك واسمع يا جح يعني اذا انتم فعلتم فعلهم فسيكون المصير مصيرهم ولذلك قال سبحانه وكم من قريه اهلكناها فجاءها باؤسنا بياسا او قايل ايوه شيخ شو شو بكفو قالوا قبل ما كان دعواهم اجاؤهم فاسنا ويخليهم جف الحث هنا بعض الأسئلة من الفتله اللي نحن نجد في كتاب آداب الضياف للالغامي يقول فيه بأن الذهب حرام حتى على المراه لا ما يقول الذهب حرام على المراه بل الشيخ يقول ان الذهب المحلق هو الذي ورد فيه نصوص التحريم الذهب المحلق مثل التصويره مثل يعني وهكذا ها وكذلك المحلق اما اذا كان غير محلق كالسراج ان ذلك فهذا أو او غداظ لا أو هذا هو سبب أو ذلك يقول هذا جائع ولكن الحقيقة أن النصوص اضطربت فيه نصوص تحل, تحل الذهب وفيه نصوص تحرر من النصوص التي تحل الذهب فالنصوص الأسرة في الحديث الصحيح واشار الى الذهب والحرير هذان يعني الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناده وهذا الحديث يسمى حديثا عاما ما عدا انه يخصص بعدم الإصراف لأنه عليه وسلم الحديث صحيح قلت إلتس شئت وكل ما شئت في غير سرف ولا مخيلة ما خلاك هذين الإسراب الإسراب حرام والمخيلة أي الكبر والخيلاء هذا حرام طيب هذه هذا دليل يدل على أن الذهب كله حلال وهناك نصوص أخرى جاء بها الشيخ الذهب المحلق أنه حرام كذا ما الذي نقدم من هذه المسلسة لا ندري ما المقدم والمؤخر فالشيخ جمع جمعا خاصا قال نستزنى المحلق من هذا النص العام ويبقى هذا النص في غير المحلق هذا جمع الشيخ وما هو جمعه هذا الجمع وحده بل كذلك سبقه لو وغيره لكن العلماء الآخرين قالوا لا بل أفضل الجمع هو ان نصوص التحريم كانت سابقه ونصوص الحل كانت هي متاخره وما الدليل الدليل هو الاجماع اجماع الصحابه كلهم ما عدا ابو غيره والشيخ الالباني نفسه اعترف بهذا الاجماع على ان الذهب كله حلال لا فرق بين المحلى وغير المحلى، ما عديدة في إسراس كان في خيلاء هذا خلاص دائم كله حلال في ولكن في شرط إخراج زكاته فالإجماع قرينا على أن نصوص الحلم متأخرة على نصوص الحلم كذا فهذا الذي نأخذ به ان شاء الله ونكاد نجزم به دعوة والشيء ما هو ضرور يعني فيما قال ونقول ما هو سبق أيضا حتى الدهلوي بحجة ال ال ال ال ال ال ال ال الله بالغة أيضا نرست للنفس والدهلوي كان عالم كبيرا أيضا ولكن العلم الآخرين ما ثم سؤال اخر يقول القبض في الصلاه بعد الرفع من الركوع نجد في كتاب الشيخ الالباني أن القبض بدعه يعني القبض بعد الرفع من الركوع ونحن مع الشيخ هذا هو الحق ودليلنا هو ان الدليل الذي أخر فيه اولئك الذين يقولون بالقبض بعد الرفع من الركوع يستدلون بحديث ايش يعني وابن حزم و حجر هو دليلهم في هذا يقول ما رأى درجات مقامه إلا واضعا يعني وجعل القيام القيام بعد الرفع من درجات القيام لقرب جعله سواء لكن في صحيح مسلم وفي غيره وابن حجر في, صلح في يعني في حديثه يصف اليدين من أول حديثه إلى أن انتهى يصف يديه الرسول أصميك فكان، فيقول كان عندما يكبر يرفع يديه هكذا حتى يكون حدوا من شبه أو حدوا منه، ثم يط يضعها ثم يضع اليمنى على يساره في الصلاة، ثم عندما يصو ما يصير قراءة ولا قد، ثم إذا ركع وضع كفه على ركبتيه، ثم إذا رفع رفع يديه حتى تكون حدوا قلناه. ثم إذا سجد وضع يديه وفقط اليد ما كان هنا أيضا وضع وهكذا حتى سال رحمه الله بالضرورة يستدل استدل الشيخ وهو الحق ولكن المأدب الآخر ولا تشكون العيني ها؟ بس من قبل العيني هم الذين قالوا في هذا العيني في بشرح البخاري حفظ لا حفظ محجب لا هم الذي راكوا والامام احمد سئل عن القبض بين بينه بعد, بعد, بعد ما تطرق فقال لا ارى به باس قالوا لو كان عنده سنة فيه وعنده حديث فيه مثل فيه اذا ما في ما عنده شيء قاعدي ما هو كل حديث لم يعرفه الامام احمد فليس بحديث هنا كان جبل في السنه كان يحفظ اكثر من مليون حديث ولذلك الامام تكلم عن المشاهدين وربط على الفقهاء ما احاشارا الامام احمد لانه دومين محددين خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يقول تنس هاي تنس العشر يجي يصلي لا يقول يقول يقول يقول يقول إن لله وإن إله راجل والله قرأ سبحان يقعد يبال. واحد قرأ في مجلة وكل والله والله نسيت كنا نصدقه هل قرأ في مجلة فرنسية تقول إن الكورة في العصر حارب وهي إله العصر والله هذه الأبوه هذه هذه الجريدة المصرية ما, ما كتبها المسلمون لا أبدًا. كتبها النصارى قالوا ان الكره في هذا العصر هي اله العصر هو المعبود كيف يبررون ثم يقول يقول الاخ الكريم هل التلفزة حلال ام حرام حكوره التلفاز ثلج يا إخواني أنا ما أدري ثلج ولا الله. عندي واحد بالباب المفتوحة، أتظر على الباب وتجي من الساعة عشرة بالساعة ترى ماذا بابه؟ وكيفنا حرام حرامينا وأحرام كل ما يكتب في جنان. التلفزيون ولكن انا, أنا عم زين التلفزيون.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 وقنعهم فش يخرج من القلب اما اذا بقبض القلب يخرجوا حرم سنايل من قلت الباب و الباب هم يسبقين علاش ما اخروا انهم فقلت هذا التلفزيون يوم يسلم تدخل كافر دار شو ولد الحرام تدخل الدار تدخل شو مع ابنتك ومراتك يغملي هاو هذا التلفزيون كيف سنك بنتك؟ وفي سنك ولد وفي سنك مراسل وفي سنك يوم واحد يمسك تتفاخر مو في سندار توالدت قررت لك دقيقه خلاص اليوم يوم يسلم خلاص هو سلاح موحدي يصلح له الخير يصلح للشر نهار ليكم في الخير في ونهاركم في الشر خلاص يوم يكون نعمز رجل حزور مكر مختاره ويأتي توجيهات في ويأتي ويعمل دروس في الأخلاق ويعمل دروس العقيدة ويقول ويقرئ الديني ويقرئ الإمارات ويقرئ الكلام يسمع الدرس طيبة ومية ومية غدجنا وغدج الباسر وكذا ويصيح إنه يكون حلال ولا فاليوم الحضار ما نقول حضار الإسلام ضد الحضار لا الإسلام يدعو الحضار ليه نقول اليوم كيف يقول الإسلام ضد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 يا مرحبا كذلك كذا فالإسلام يرحب بكل خير ما هو ضد الخير أبدًا الإسلام ضد الشر ضد خلف الحير ضد الإجرام ضد الانحراف ضد الفساد خلاص الفساد يوم يرجع صلاح خلاص على شانه إن الكثير يقلصه حرام حرام حرام حرام نكمل على حرام حرام حرام قلت حرام حرام حرام تقول حرام لا يأتي من الحرام. اللهم رفقنا جميعاً لما يحضروا ويربعاً سبحان الله يحضروا الله وإنهما في الصرق وإنهما في الصباح سبحانه ربك ربك ربك وإستعمال ما يسفون والسلام وعرض وصحبين والحمد لله وبركاته